فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِيمِ وَحَقَّ بِهِمْ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَكْزِئُونَ